لمن خاف القلا متعزل لعمرك ما بالارض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل ولي دونكم اهلونا سيد عملس وأرقط زهلول وأرفاء جئل هم الرهط لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ اجشع القوم أعجل وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل هتوف من الملس المتون تزينها رصائع قد نيطت عليها ومحمل إذا زل عنها السهم حنت كانها مرزئه عجلى ترن وتعول ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعه ثقبانها وهي بهل ولا جبن اكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل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 ولست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوج العسيف يهماء هوجل إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فاذهل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 واطوي على الخمص الحوايا كما انطوت خيوط ماري تغار وتفتل واغدو على القوت الزهيد كما غدا ازل تهاداه التنائف أطحل غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت باذناب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكفي ياسر تتقلقل أو الخشرم المبعوث حسحس دبره محابيظ أرساه النسام معسل مهرتة فوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبثل فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء ثكل فاغضى وأغضت وابتسى وابتست به مراميل عزاها وعزته مرمل شكى وشكت ثم ارعو بعد وارعوت ولا الصبر ان لم ينفع الشكو اجمل وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم مجمل وتشرب اساري القتل الكدر بعدما سرت قربا افناؤها تتصلصل هممت وهمت فابتدرنا وافدلت وشمر مني فارط متمهل فوليت عنها وهي تكبو لعقره تباشره منها ذقون وحوصل كأن وغاها حجرتيه وحوله اضاميم من سفر القبائل نزل توافين من شتى اليه فضمها كما ضم ادواد الاصاريم منهل فعبت غشاشا ثم مرت كانها مع الفجر ركب من احاظه مجفل والفوا وجه الارض عند افتراشها باهدا تنبيه سناسن قحل واعدل منحوظا كان فصوصه كعاب دحاها لاعب فهي مثل فإن تبتئس بالشنفرى أم قصطل فما اغتبطت بالشنفرى قبل أطول طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيها حم أول تبيت إذا ما نام يقضى عيونها حثاثا إلى مكروهه تتغلغل وإلف هموم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 على مثل قلب السمع والحزم أنعل وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال الغناز البعدة المتبذل فلا جزع من خلة متكشف ولا مريح تحت الغنى أتخيل ولا تزده الأجهال حلمي ولا أرى سؤولا باعقاب الأقاويل انمل وليلة نحس يفطل القوس ربها واقطعه اللائي بها يتنبل دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووحر وأفكل فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما أبدأت والليل أليل وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقاني مسؤول وآخر يسأل فقالوا لقد هرت بليل كلابنا فقلنا أذئب عسى أم عسى فرعل فلم تك إلا نبأة ثم هومت فقلنا قطا قد ريعا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 فألحقت أولاه باخراه موفيا على قنة اقعي مرارا وأمثل ترود الأراوي الصحم دوني كأنها عذارا عليهن الملاء المذيل ويركدن بالاصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقلوا